الحمد لله الذي لا عليه الحكيم صلى الله و محمد الذي ارسله ربه الى الناس البشير على ال محمد و صحبه و سلم تسليم الكثير القصص هذه والتي من دينه في بيته وتتأكلهم بثمراتها كذلك وقد ذكر كثيرا ان هذه الصور لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم المكة كلها. إلا آي راحل نزل وهو الخارج من المكة إلى المدينة في وحده هذا بعد الله عز وجل. اذهب سفارة. فإنما الذي فرض عليك القران لا فرض فيها من وفيها من أسور التنكيم وفيها يعني صورة في, في العجب ولذلك هي التي تناولت تصفة موسى من الأول منذ أن كانت تفرى موضوعا رضي موضوع الله عزيز. علي وخلصة يوضر الله عز وجل به وهي ويستعمل في كل موضع من مواطع قد بنام لأن قوم بناها عز وجل على ويضغط على هذه لفظه عم واشمل من اي لفظه تشي بالكبر والتدبر كل لفظه لقلنا ان فرعون استكبر فرعون مثلا هذه النظره هي مع الله عز وجل يتقوى بالكبر في المواضع بالاستكبار في المواضع ويتقوى بالاحسان في المواضع انما في هذا الموقع اجمل الله محنه بني اسرائيل على الرحم بهذه الكلمه فقط على التي تدل على كل الإكبار وجماروت وطاغوتية زمانا ومكانا. وكما قيل أن في هذا كان من ملوك السوء الذين حكموا الدنيا إلا قليلا. قالوا حكمها بسليمان وذو القرنة وحكمها السعر والمؤول. على الأرض ومن جوك في علمه مستكباره لا يستطيع ولا يتيك ولا لا يتيك أن يرى أحداً كاملا أي حد على حق لأنه هو جدا أذيب منه أشكب هذا من السفر عنها بينه وغير لما بابا ندخل في التسطبوس وندخل في مجلد من مثلا ندخل في من قلنا من التخلية. طب التحرير. بذكر فرعون وصفاتي الثيات، وإلعظت تفرعاً كأن تأميني الزائتين من السمائيات والتفرعين. فطبع أنت عن صفات فرعون يمكن الله على الوزائل، الله بالفضائل كان من أساس إكمال فرعون أنه جعل بني الثرائيل في العامل. ونتوقفنا عند هذا المقطع وتحدثنا عن الكبر وطارق من التواضع في بقاء الفائد وأنهم ليس من سيارة الله في كثير ولا قليل بل ليس من أخلاق عباد الله الفالحين قط قط الكبر وكانوا يبحظون الكبر في كل خبات المبادع لا يمكن أن تكبر أبدا في كلمة أبداً. ولا رضا ولا مسيا فبقوا وعباد الرحمن الذين يمشون حتى في نسلتهم له نص يمشون على الأرض هون متواضعين الكبر ليس من شاننا ومن كان في قلبه مثقال حبه من خردان من الكبر رد على وجهه في جهنم صلى الله عليه وقلنا سر ذلك أن المتكبر نبصه المتكبر إِنَّمَا هِيَ نَفْغَةُ كَمَالٍ كَلَامٍ المتكبر ذا كامل من كل وجه لا يُساويه أحد ولا يُذَانيه أحد لذا لا ينبغي أن يوصف بهذا الوصف إلا عَمْرَاهَا فَرَجَدًا فإذا أردت أنت أن تستكبر ما هو الضعية المحتاج اللي. إذا أردت أن تستكبر فكأن أنا تلاجع الله في سبك الخاصة أو يمكن أن أقول إن الله رحيم وإنت كما رحيم مع اختلاف رحيم وسعتها وملوغيها مثلاً بالمؤمنين رؤوف أفر رحيم وصفنا لها على سبيل الله مثلاً إنما ولكن شفات هي للناء عز وجل أناء منازع فيها متبطن وهي من جهلة المؤمنية سبحانه ومحمد والحديث الصحيح في مسلم قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العظماته إذائي والتبرياء إذائي فمن نزعني في واحد اللي هرى في النور لا يلاجم عرض به ونبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسير في حلة جديدة يتدخطر فيها إن خصف الله به الأرض فهو يتجرجل فيها إلى الآن مثال ما أنا أتكلم، أنا أتخبط لحد يتكلم، وكان في مجموعة قبلنا ومع التواضع تكون المعور، إن فرعون عالة في الأرض وهنا في إذماك الأنينة على في الأرض، على فور الشارع والتي إلى تحت على ضروره وفي النهاية يعني تتبعوا المتقدمة التي تُوى للحجة يعني الحجة على طب ما قال هو الذي نحي إبراهيم على طب ما الذي حاد إبراهيم في ربي أرودك وراضون يقول إسروا عمل إيه جاء لمشترين عظيمين كبيرين وجوعهما وكان قد عرودهما على الأكل اللحي مسترخي فجوعهما فعمر بينهما زجل الأفطار كده ومد عمودين حمر ورأس الهماد عشان الناس اللي ظنوا اللي, اللي هتتلقهم كل ما يمد العمود الوهدان كل ما يطيروا نحوه فظل يرتفع إلى السماء ومعارضة الحرب حربة ومعارضة الحرب معارض حربة معارض حربة والاستهام والبداع أين فذهب؟ قال أذهب إلى رب إبراهيم فوق تيره إذا رب إبراهيم السماء من التحكم من الاغراض هذه المسعه ولذلك بعض الـ بعض البرامج بيقول اذا كان يطوف على دور التوفه الروم من الله عز وجل من اعشى ما هو ما عليك قوما يعبدون غير يعني الشوارع بسبب هذه لو الناس في القوم طبيعينا عشيرة بضعب المرء، طبيب وما خلق الرجل عليهم بضعب أنه قال أنا الذي أرزقهم، ولا الذي أحسيهم، ولا الذي أُنجتهم، ولا الذي أحييهم. ثم لما يصل معقول عقل، ويفكر بالشكلة في القرمة، بس في الأيام لا تقدسوا أحداً، وإنما يقدم في المرء عمره واعتراته وعقلته، لا بس شيئا صحيح يقولي لا والله انتظروا في الطريق التمثيلة العرب قديما فالجالبية القديمة أفضل لنك هذه جزئية قد يشبقوا كالطاوة من طبعا من النا وان بين رسم من المتر على الراجب يقول أعادت معاه وعليه في بيئة العديد الراجب يقول يعني شعر شعر هو ومغلق ومغلق. ومغلق الشعر الواسحة تعني كلمات معيانة وقد أكيد في ذنبه مثل هذه وقفوا مع الضوء الشعر الواسحة وذلك أكيد أكيد أكيد, أكيد. مع أن الله الله جميل أعظم شيء تلقاه في الجنة أن تنظر إلى وجه بس ساعة مكان تنظر إلى وجه الله تستقل لا حول إله ولا قوة ولا شوابة ولا قلب ولا. في المكان في الجنة والله لما أطعث الجنة تقول أنا أبراهيم بس. فجلس العائل مع هذا الرجل وعن الأهل خلفهم يستفرن يستفرن كثير. أكرمني مقدمي المقربين. على جانب من باب يعني ستفرون جارب بروه ربوك ونسم سباب فنظر إلى جديد فوجد عصاً لا عليها لا عكاذ ويذوي سكوه يتعكساً فنظر إلى هذه العصا وطار له لا مهمة هذه العصا قال اتكل عليها قد علمت لي لتتكادرت قولي عن طفل إنسان الطعام بدأت تستطيع عن طبع نفسك. بطين بطين طبعاً لنفسك تبطين قوتك قوتك قواتك الناس فأسكلاً أفعاد مضيين بدل عصائر بدلاً يمشي التام الناس يتعكز على على هم؟ إلا يا أفعاد مضيين فكأن الرجل الشيخه لا يفكر وتركه المرء لكن لا يخلو ذلك عن إلانة تبنينا ولا الضوء إلا على في الأرض ومن علوي عملين جعل أهلها شيء عمل طب إيه سببها؟ أنا لا أريد أن أعطي الأرض عن مسألة شيء عن دين لا أقول بيها أنا إلا آية كلها وجاء ذلك تقولون عشان كيف يستمت الله أقول الأرض جديد ازاي الله يقتنع لي ازاي انا أنا ما وما كنت عليه بجنة وإذن الله أهل يعني ازاي الله هي الله في قاعدة إذن الله يكون لغتان قاعدة لا تبدين تستمت إذن الله هل الشريعة؟ تلك الكتاب المبين الواضح الذي تحدث في كل شيء لكن من علامات التنفيذ انك تؤمن بكده ان دينا تكلم في كل حاجه ومش محتاجين لأي آلة حديثه او لاي فكره حديث عشان يكلمنا في دينا او عشان فاطر يمد هو في ناجله من النوازل او من الحدث بالحق يعني لمن وقع وسمع حدث. jest bardzo ważne, ale nie ma w tym samym czasie. To jest bardzo ważne, bo to W tym يعلم w يسير في طريقه tym التمكين w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w من w قد يكون مدى تمكين أمة كاملة أن أجلس فرات رسلال أو أيديك أثناء في الشيعة كيف كان هذا الأمر وكيف تمكن الله لبنى الإسرائيل بمقاومات وأن الإسرائيل هل أيها الإخوة قوم ممدوحينين مش مذمومين وإن أصلا ممدوحين من المتال ضغب الله مثلا من استدعابنا ذلك عشان تراسي رسول الله بالسرعافة والمسلمين معه هل نسجل القوم مدوحين أنت من الصيف من بعد ذلك أن يطلعوا منه ويجدوا طعما التي في الحكمة دي الى الآن لا تكون السيئة إذا قد يكون تنكيل العدد الكتاب وتدريسه وزدريسة قد يكون بتعلم الحديث الآية أن يأخذ الإنسان والظهورات النور، لأن يذكر الله بالتاريخ في غضور موقع النور أن عجلاً من طالبة الفرسي كان فاترك الفارسية وتنصر طلعية الرعور وكان من قادة الرعور الكبار وقت الرعور ده بين مسلم من الرعور كان لطالة الكبار جداً لغاية ده دا اسمه دارة ابن بوزيها. وهو وارد الصف من طاقت يتنر وخالد يتنر لكن يتنر وخالد يتنر. لا أعثبات المسلمين. دعائم واحدة. تتعجب أعوذك. اخلى آلاف محلاجة. قلت فاي قد جد. مش عارفين محتوى الكم. فقرأت الصف. مش من الصف التعروف ثم قال أين خالد الدوليت. فخرج الأين خالد. لا علمنا تواور المرت المنحرف قبل من أشباب ذلك فاقترب رجل منه واقترب منه حتى اختلفت بعض هل أنزل الله على النبيك سيفا من السماء فأعطى كل فانت لطوبى لهم إلا بسماع عن التأمل الفرصة في العراق فأمن الروم في الشام بالترقية الثامنة والمرتبين في الكتيبة معد لا يمكن في أي حاجة فقال خالد بن الوليد خلف وأنا ما عندنا شيئا مخافة لماذا عجيب ولا ولا حاجة تبقى جالا جالا ده لندك وإن تأذى وخوكم لإن كبارتم وإن يجد قال يروحوا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فكرة قولة عمل غير صالح تعمل غير صالح من التمع سمع طيب قد يبدوها الله عز وجل اللي في البنه اه ممكن يحصر. فأنتم الأول مقرب بيدي ومشى ساعة الملك كذب تكون المبادرة منك لأنك تقدر أنت من من فقال لا لا سفرز بالسماء السماء حياتك وطبيعي مدى وهي كنا في جانبية ماشرة فبعث الله أعجل نعرفه ولا ونمتره فدعنا إلى الديانة وحسك الأفلاق وعادم مش بنياني عسل وزان وإذا كنت أرى من شرعة الإستامة خذ بالله إذا هو ليس لك بس باش دايدة خذ له كلام لكن كلام يعمل أغفر مما تعمل النصاوة الثاني أو نأتنو عليك بس يعني ما بتري التنفين من مثلا من بر. كلمة كلمة الحد ده ما عشام نستغلها سهيلاً لا أعرف أن الله سبحانه عن من جملة ما نستفيد إليه وجعل عندي من والعمل والدعوة الله أعز لكن عنده لم يخاطبه برفض التشد من هذا خاطر من خاطبه بك في دهاد الإثام في سوره الفرقان المبكيه باجماع مثل في حين كف وإذا فاذا قول الله عز وجل فلا تقع التاثرين وجاهدوا به جهادا كبيرا اول ما شرع الله من الجهاد بالسير شرعه باللسان وصح الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الدعوه باللسان تشد الى الدعوه بالسير واعظم سمع جاره بل بذيها الكلام ذا أفازع خالبة وراجع ممي المكرفيسة بكتب أفازع خالبة فقال يا خالد وقلب الضرطة أسعر وحي حط الضرطة من بسود الجاهل وحطها وضور عليه كشفتها النافسة عن مشحارب الرافل ثم قال يا خالد كيف يتعلم الوضع الدين كيف يدخل الله في هذه الخلاعة فقاله خالد انت معلم ثم أخده وعلمه أن يمتقى بنقول نقول لما هي حد أسلم بتقول تنشع في تسلم ومن حد يسلم تقول له أقول لأحسن أداية لأنه ربنا في رسول الله وعنده ربنا تسلم وبعض فوقها الشافرية ارتدى من هذه المسانة إلى تكفيه لفقه وهنا نقول لك أن عائل في أسلم تقول له تسلم فأخفرته عن الإسلام فتأمت كسب عن سبيل الله قال الله الذي أكبره هو صد فالصد مفر وإن كان يقول له شبيل لكن هذا المجيوز تقول له ايش هدى الشهادتين اولا خذوا خالد شهد شهادتين ايه <تصفيق> طبعا عايز اتعامل بقى اهم حاجة بعد شهادتين. <تصفيق> طبعا مش كده قبل يعني خالد قبل اليوم. قبل أن في عن قرد، فطرم الرجل وصابه ركاته من حلما سلم وخارب بيصد جمعه، وخاربه زي جمعه، زي, جمع زي فلما سلم تسديمه سمع جمع. سمع الرجل يحارب جدته، فلا سامل حتى قتل، فهذا من وجاهده الدين لهذا الكريم نتلو ومتلو لك ومتلو حتى مثلنا ولا بكذا ما بدأوا لغوات رؤيا في قماشر عائد محمد بن عبد الله كان محمد بن عبد الله فكان الأول رؤيا فتأتي مستفرخ الصرح فكان مبدأ اللغوع إليك رؤيا مقام رؤيا مقامة في الكل مبدأ للتنجيب جنة قد يكون وقلنا يومها ايضا هذا حلم يورثه من بعدنا المهم نواجه القران ليس مرفوعه أما انت سيمكن الله ده مش شونك. قالوا ان الذي فرض عليك القران لا ولد به معايا ما مش امثل ما هو مش مش مش امك انا عدت في الوقت ماذا يمكن انسان اللي الحادثه بيقولوا لك ستاخر مارس وحيدخلوا المسجد الاقصى ويفعله والناس مطوله نعمل ايه نستمسك والذي هو هي بهذه هو الناس اللي ان نورثه ناخذ دماء ونورثه وننفعله في شيء جديد لا يفعل لا يفعل ويقول لا وهو من لكن هو دين وجعل اهلها شيعا لماذا تجعل أن تلعاوض وبنك إصرافية شيئا عن بنا الذي أنه من الأيام شريعة ليوسف دخل بني دخلوا أنهم يوسف دخلوا إلى مصر انت وإنه في النبسر. بعد ما تمكن من مصر إلى هنا وكما ذكروا من ومين وغيره أعطاهم الملك الذي على مصر قولنا البنديس، هنال البنديس اليوم يتعكوا عنو فيها وانتو ويعقوب فلما بات عقوب يمكن شبك الإنسان فرمه رؤيت يدخل في أصل المسقط العصر اجواء الواهم على جسد من منه منه. ثم من كما نجاش يملك زي ما لمن من أدفال كما قلت لما يملكه روم لحد ما جاء فرعون وتجبر وعلى. طيب لماذا جعلنا شيئا عن سببين من هذا الفعل السبب الأول أن بني إسرائيل فذلك كان بني إسرائيل يتجانسون فيما بينهم يتدارسون ترى التوراة الكتب التي كانت ذلك رسائل نشرت كم تدرسونها فيما بينهم وكان قد كتب فيها أنه سأخرج منهم. أولاهم يبيض ملك فعول. فهذا يعني أقول كلامهم. الملك فين؟ تعرف عدد الولود؟ أقول أولاهم بسفرة مثل الناس ودهما الناس من دول ونستردو يعني ما أقوله ليه؟ بنفسي يعني kiedy w klasie ý... zdajemy, to jest ta gra, ale jeśli jest taki, to jest ta ale ościerzę Będziesz ich, i zjedzcie ich. Kto małżeństwo, nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Nie wyjdzie mili mili al-fras bedruba jaruba khalba na zaledwie frają są dla nas sygnał i bani israeli dla nas sygnał dżur ichtemu idące to w Allaha i w Allaha że jest فحرقت نصر كلها لها إن بيوت من فجاء الحزائين والصحاب السحر فتصروا لي من بل إسرائيل يقولوا هياكم هل تكعلي يا على كثير بعد وجعل أهلها الشيعة يقال الشيعة الرجل أهل وخاصة وعاص وفاقين يحيد الأهلي وأحباتي الأول لهم الأول لهم وهم ليهم العاقلة في الرجل وده مضوعة جداً التي تبين لك اجمال القرآن بأوجز العبارات لم يقل واجعلهم أحزاناً ليه اصل أحزان بمثل كنا لما جعلهم شيعا نزح كل أولاد أبن إلى أبيه راحوا للعرق فصارغوا معهم اللي يقشوا تعب الطبط تعبص هكذا نساوب كانوا يصنعونه على نساوب الأطباطي الذي يستفيده هو أن يهدفه من كلمة القول سبحانه رحمه الشيعة كما قلت لك الشيعة رجل أحداؤه وأهله وخاصته فلما أراد الله أن يؤهل إلى بني إسرائيل للتمكين أنقى بالنوم المحفظة والقفوة حتى صار كجسد واحد أو شيعه ثم علمهم علماؤهم أرق العقائد ومغضة التوحيد هذا هو دخل ما تقوم بسيئة عنه ما تقوم بكثورة ودخل ما تقوم بسيئة أن علماؤهم علماؤهم نتيجة التوحيد نتيجة لا إله الكلام في الكل عندي في المدينة تعالى من أهلها فوجد فيها وتعيني يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. طب صلاة. أنت معتقد أن المؤمن الصلاة دول مساكة وفرصة الواجن والعشرين الواجن. دكاله عمي عشيين. عم. الآن نغلط في حلوان وعائش وحلوان وكبرو في حلوان وملا في وملا. وتأهلتم بحلوان. طبعا العدوات عيش ألوان. وأنا عرف مذكر. لقد أرى شفت واحد هو رب حيواني، تبديش، استلم لها، إلا ممكن يشوف أطفال مدهة الأولى، استلم. هو تعلم كما قال أهو الإدد، تمايزاً بينهم وبين, وبين, وبين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 والبراء تميزوا خالص بقى موسى عارف اللي بيلبسوا كده واللي بيتكلموا كده واللي بيمسوا كده واللي تصورتهم كده دون من بني اسرائيل من واللي على النحو الاخر يبقى له فرحه والذي يريد هذا المعنى ايضا ان الله عز وجل ما تحدث عن هلاك طاغية وتكلم عن اتباعه نتكلم عن طرحية معين حد معين ونتكلمس عن أتباع هذا الله ونتكلمس عن أنه كانوا على عقيداته وعلى منهجئ لما لما تحدث الله عز وجل تكلم عن أهل مسر تتكلم عن طرح تقصياً وبعدين تتكلم عن أتباعه كأن هؤلاء القوم تتشيعوا له وانطرقوا به قلباً وقالباً فتعتقدوا محتفظاً إن ذرعون وهذا ważono, że ten chrzest jest prawdziwy, ale jest to związek między jest bardzo. Kiedy mamy to يعني من أسلاف التنكير صادمة قوية للبنطار ثم الدعوة ولو الله عصر وجل تتعلم ثم تعمل علمك فتكوني نزل ثم تدعو الله على صادمة بهذا طب لازم من بعضناها سوف تتكلم عن الدعوة والطرب العلم في شيء مقتضب وهم في, في niż kowidełni, kowalni, fala, ale ashab na filozofię. Jedna z nich na okręgu, wyjemy nową. Takie jaja. Kłam na filozofię w sposób niesławnie. No, my chcemy wykorzystać ten materiał. No, my chcemy wykorzystać ten materiał. No, my chcemy wykorzystać ten materiał. No, my chcemy wykorzystać ten materiał. No, my chcemy wykorzystać لأي أكل في زعبة المستمعات في الأعطاء علم السريعة, السريعة. علم وعمل ليكون عليك السمت الذي يهدي الله الناس ثم بهذا العلم والجريدهم الدني جهادا كذلك اللي من عالم الأول يولد خوفه على ابنه خوفه في عط الرجل أهله وأحبائه وعصرته والمتمنون لهم الأخوة له ده, ده كبير جدا وأنا في الحقيقة أعد له من المفترض لأنه وذكر الله بعض وجل في بعض الكلام فيه وكتبه وكتبه وأرض الميزين وإذا تتحدمنا عنها استفادنا. خلص أولوان هو ذواء لأنه ذهب من أعظم الأبواب هو الذي يتكلم عن الولاء أنت تولي منه. ماذا الذي توليه? الولاء يتضعف فيما بين المسلمين بعضهم بعضا. وإذا عاش المرء مميعا مغواءا ويكفر من الحب عن يبغض وما يمكن أوله أبدا. لا يمكن أبدا وماكر النبي صلى عليه وسلم ما تعب اوثق أول الايمان إيمان قل قال خالص ما تعب دون أول وهم مفتون بالإجابة حتى قال صلى الله عليه وسلم أو خالص. سقراط الايمان الحب في الله والخوف في الله يا أيها الذين عنهم ما يرتد من ما منكم عبديه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، شوف العظمة دي بدأ بنفسه عليه، سبحانه أنا يحبهم ويحبونه، أول صفة صفة لهم هو جلة عن، وانا لما كنت مستعذب أتكلم الطعام وإلى نحن في الحرم. فضل عظيمة لماذا فصلت الجهورة في فضل مع ان الله رتب عليها فضل عظيم جدا ان الله يحب الذين يقتلون في سبيله صفا كأمهم بنيان وفضل حتى في لكن لا، ده ليون شباب الخارس الشديدة لا تشبع حالة في طب ده من المدى الوقت الأول من دمي، أول دفطة تطلع من دمي، تطلع معها الله بقصر على طول وملكة المسلمين ترسل نحن عندنا في القتالية مع القرصة في المدائل والتخوم الفارس في إيران كده الحكة العراق ويغاندي في بلاد فتحها واحد بس الطعقاء ابن عمر ستحها واحد كانوا يشتحن أباد وعملين أناية ما يا إيمان لتأخذ التوصل كانت على الواقع وقتحيد من التغولان في المقافة التامة يموت ونعرف ونأخذ حتى انطلق فكانوا في أصل الباب فدرانه على فتحوا الباب فالتالي لهم تعرضوا أن يغلقوا رخنافة ماسك للحج التعنام فتحوا بالكيش بواحده قالوا واحده اللي جاءوا أهوه أخسرنا جاء الآن لوقتوا رابوا مع اول ضغطة من ذلك دلخل أصحى عد بتحديثنا وإن كان نرسل سموضوعنا إزعالوا قوسين على شكل أزرقان مجلسة الملعبة التي يحشع عليها أهل النار يوى القيامة. تبعين وصفان الله وعز وجمه بزرق في الموضع ونخشل الجنمين المائذين بزرق. وفي الموضع الأخرى أن يوم تبيض توجه to jest بين co قال w tym فهو راجبا يتحدث بسانو رجل بكلمة كثيرا لي تعليم هذا بس عجبه أسوداني لما وعليه واحد قال أنا سعيد أنا قال يثبت الله أبداً يقول له يثبت الله عشان كده قال عمر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 يجب أن يكون هناك كل لكن هناك له هل بالصلاة؟ المصفر هل تأثر من تلك على خط بس سبنا منكم الوقت تأخذوني بضعك وشعبت لهم عندي صلاة مغربك يرحف على فورك بي الله اذن الاسطلاة زيدي طيب الموقف ده موقف عسير جدا لما تلاقي بأنتك فكان يرطيوني الى هذا الفضل جوافاتي واحدانة عشان يقوموا الحبطة لا يشعروا إلا مثل الترصة فالشاهد اللي قبلها بنامورك بالأخوة من من بيت تحب داريخة السيوف كان النبي السيوف في فتنة اللي تعايد فتنة من كرونة دي ولد يا مزميلي بالصفط طرف كترة وما كمس عقب المعملات في, في صح ولا؟ أتحمل عليكم. وما أرسل الله النبياً إلا وضع صداه على ادواء الملك كيف حتى في الصلاة أمام شديدنا في الصلاة. يعني أحيانا لا واحد من واحد من الصلاة من الصلاة للأطوار. كمس لا ترسل على ذلك ولا ترسلوا هو التاني مش رشته تماما سيئة بقول انت عشان محدش حد على طول ما انطلقوا إن تحرقوا يعني يعني اكيد بتت... انت بس حتى تقولوا يضرب كده لا مطلوب أنا لا أحمشكم صبرين وقلنا للقائمين إن شاء الله جزاءه أحتلبي في ذلك واقف ضامن فانت سر الله لا تصب على ذم على المؤنين. كما سأسمعك الان أن الناس كانوا هذين من الزيال إيش خائد من لك الأدلة إنما إحنا زعلانين من بعض ليه لما فيش بيننا ما طرأ الله منا لا تقلغ حقيقة كفوة من أكيد حتى تقول له يا أهل حتى أنا لا أقول لك أنا وإنت واحد الواحد البيت عندها مش بتخلص يعني عمر كان شغال ايه في الايام ايام الاخيره كانت بذكر توزيع وقطع بياخد فلوس من بيت مركب عشان يقعد يغطي من الناس شو ايوه والله ما ليه على له أنتم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 قال ابو هؤلاء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضوط على وهو فساجد الجمادر وقعدموا ديوم إيه تهدد تجسلونها قلتوا اللي بتطلعوها إذا رأى الله منا هذا الهد ورأى لو كبنين لو كبنين بينك وبين أخيك ورأى الله هذا الهد أغناه وأغناك أبو هؤلاء رفيهم بعض عن يبصق عزاكم الله يبسك فنظر إلى من دينه فوجد له منك تان فقال بخ بخ يقول الله عرفنا ما تكون مفتوحا بح بخ يا أبا وريث قطف الأن في من دين التان والله لقد رأيتني قادما عند وات الملا أنصاف أعتمد على تربي من شدة تول حتى يمر علي النار فيظنوني مجنونة يعني عليه عليه علي عشريت فقال لنشطاها الله أخبر وانا أمين الشيء إذن الجوع ثم أصيروا أميراً بيت أمير بغض الديانة لما تواشى هؤلاء فيما بينهم في الشدة أعطاهم الله الدنيا بحاجة فيها لماذا يا أخوة بيننا هذا التدابع وقتلها النبي عليه عليه الصلاة والسلام لماذا يتحدث عن الأخوة نبينا قيام الأمة الأخوة وفي قيام الأمة أنت عارف لو أنت في البيت حتى عثيك أسكنا عن المسلم بسيطة اللي يدتزم في البيت أنت داخل وتجيب نفتة هدية ونوردة هدية ونوردة هدية ونوردة مثلا وتكلمهم حلو وتصدر نظر ديالة وتودهم من قلبك وما يبدو أن يحرس الحعور وحيوانا للمساعر يتكلم عن بالمساعر مش مش بركين اللازم الآن أقول لك أنا أحبك منها دي مشاعر أحاسيس يجبها المرء في نفسك كيف يبثوها دي أحيدي أحاسيس صادقة زمان انتقلت المشاعر عبر آلت ومعيني ثابت من يوم أن طارى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا لأ لكم بمثابة الوالد فلا تستقنوا واسهلوني عبر شك وبالله العظيمة لما فكروا هذا الحديث أو تسمعه مش تقف بأجوم جد ولا نحن نابل زي والدك كده على الفضل فاني. لا حد النهار درما يقول الحديث تقف لأبنى مالي بيخصني على على دولاتي كان صدق المشاعر على الصوت الثاني أي تنفقه إن كذب وغصب يهور نفسك زي لا يصبح عند الله عز وجل إلا ما كان حقا وبحق وبحق والمواقف كثيراً لا تبين الانسان وإن تعطي الايام فيه التربة هي اقامه كيان العمر كما يقولون أن الإسرائيكي لدي كده بعضهم جسد واحد على فراند مش متصور و هو انقصر عليه مش متصور لكن تهمه اول بهذه العوامل تتحدث عن الاخوه بان الاخوه تتوحش عيوبنا توحش عيوبنا عليه قال النبي صلى الله عليه المؤمن باهي المؤمن, المؤمن المؤمن المؤمن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 انها وقلوا ما يرمي التقليد أفرم عليكم هنا موت مشتكيه ووقف ويقوم مشكله كبيره عشان عشان ليه؟ لا علي بيعتك اهو قصت المتسكل دول العربية ما هل تدعتك برضو؟ ما إذا كانت ليه؟ قالنا بلد إنت؟ كان محمد المسلمين قد اشترى بغلاً عزاكم الله ليه؟ من المشاة عقلين. بأن الدجل هجيم بين الحمار وغيما في الحصار. فيأخذ احيانا عزة الخيل، ويأخذ احيانا التواضع الحميس. لذلك كان يأخذ على بغنة شداء. ولما جاءه جبريل جاءه على بغنة النبي. ماذا يعني؟ محمد المسلمي المسلمي؟ دماء عن حاجة دب على, فإذا دب علي أول جامحين المستوى على ذان ميتي وكان يبروكها لإخواني أحد حاجة حملها ثم راكبها فدعنا إذا خضرته فقطوها ثم جاء مش بتاعه محمد البسيدي أريد في يقرس عليه رفاق المثمار أو المفتاح ويدوّل ويبسي. من على الأمير، وكان معه وضطيخة، على الأمير، وكان الأمير على الصباح، فتثق في وجه الأمير وألطى في الصباح، فضط الأمير، فقال فحه شوفوا عايز بلد قالت لا والله العظيم انا ما انا ما اقصد لان قصدك في وجهك و في بطنك و بيقول يعني بالماكد التوم عايز يقول هو ما اقصد عايز اديك بطيله فكانما اكد على لي من الحجز بالعين طب فين المهم من تقعد معايا بتدلوني اني انا طرف في في لساني هي حق في لساني وادم وجوه واخلاقه والفكره تفهمني اليومي وتسددني متى ما تفهمني اليومي او الفرق بين ولا عايز تختبر ارضي ترق بين اعلى تسدد عيوبه وتفهمه امره فيوحش ما بيننا باجتماعنا لقوم الاسره عاليه فاضله الله الله أنه على هدنية على بس كويس قال رجل في يوم من حين لو ضائع من يا معروية في في نواقه الله يا لم تعتدد أقومك قال بما تقوموني قال أقومنك بالخشم ودي بعصير من نهيل وخطت خطت تراغب معاوية في حب وظهر عن صور الفرق وقال الحمد لله اللي يودك أيدكم من العصر حمد لله التفضل في سورها وعداها وعداها فتحدثوا عنه هو أيها الإخوة لمعالجة الفتور لمعالجة الفطور من الاشتراك من جماعه اللي عطلتناهم لما انتظمنا الأول ما دخل المساجد كانت شيء موتيعاً عندهم لهم حميعاً فهو ده؟ كان يطلع واحد كلا مخصص فيها في فيه. ينزل قبل جهة المستساعة يطلع معرف ويقضل ينضح على ثلاله وخطب على ثلاله ويعمل بحد ما تلاقي المسجد في فضل فجر وكفضل بالإخوة يبتسقط كل حتى يعني من اللي كان بعض الاجتماع كده عامل, دو. عامل اللي بيطلع وعامل على كده فيها ايه اتسامل ثم ادي ابن ويدن فارق في حب التحسمر كده وعدمي فيه بالوارقة بتعشيش وده اللي امر وقت لعدم اخي وعدوشك الحب اللي خبط عني مسعيش مانوش ايو انا امت هو شجد الحب, شجد الحب على بماروز. بعض الإخوان على واحد يقولنا دكت عليه فا فا فانت لا حد راح يزور الروحنا وصلينا وحبيت ركز الروح الحقيقية لو كان جميل من ندرك ما ندرك كان زمان نتواصل فينا ميانة زيدي أول ونأخذ في السيل والنظر للدريل اللي كنا بشوف زمان الاخوة وشيء مع بعض و... في الخلف كنا نقوم بطلها جمعة كل واحد واحدة ومناش دوليان مرسوس زي سمان وقد قيل لا تعرضوا الماكلة المصيبه السوداء نظر على عفاد في فقد الإخوان بالأشخص حق أعرضوها في فقد الإخوان فلذلك التحدث عنه هو لرأى بالصدر الإخلاف عندنا لما تختلف مع هذه انت أنت سترحمني في المشلاف وأنا صح في القبول إذا قلت مع أكثر مع يقولون لهم أول ما تغلل أعم مع اصحابي مع أمر المشرواطي وأكلاب القوي وأقولون لهم قبل ما تفعلونا إذا عواجل شكوك لي الله تقول يعدون الفائع على شو الحبانة راضة ونمسك الحديوه في السنة لها يقولون حابت قولك ما زي الشيخة تمسي عمر فايحاً مستدحى والمسؤولون أنتم إذن أنتم إذن، أنتم إذن، أنتم إذن انتم الناس التبار. لما يكون في أخوة في المناطسة مش هكاي انا رأخوة الصفه على أنت بيت واشتينك واشتين أهلاك واشتين يدونك يا مسعد يا جدو ده والله مش حاجه مش حاجه حا... حا... اختار الامر ان انا على على شبكه زي كده يلا قصو التاني المشكله اللي بينه وبينك عشان خاطر الاقراء اشتافه هو مش بيه اشتافه تعرف wolę, że nie ma takiej sytuacji, że ktoś mówi, że nie ma takiej sytuacji, że ktoś mówi, że nie ma takiej sytuacji, że ktoś mówi, że nie w فسال عمر وقال املت بي الصلاه وانت عايز ان انسجولها اصحى ولكن الصلاه فلما انتهى المصلي قال اخذته من لبيبك مش خا لو غير وحملته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لدي ان اول حاجه عملت دي قال يا رسول الله إنه أصلي في إذا فيش حد عن القرآن ورسول الله وانا أحفظ بالقرآن الله وما عزيز ما في الآن ما فقال معه، ففيد من أول، أنت عمر يا حكي يا فقال فقال رسول الله هكذا انزلت يا عمر فقالت. فقالت رسول الله كذا ونزلت إني القرآن على سبعة احرف ثم قال لا تختلف ونتأملوش مشاكل. تباك ويسي. ولا زال طبعاً من الزال الخناة سويا عملينا فرص على كما عن ليلة القادر فوجدت فلاناً وفلاناً فرجعت عني عشر دراسه من تلقى صنوعه من قبل وجه ومن قبل بيت عشان نلاقي ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه كما ليه ليه يكتب ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه كلام سليم جدا حبه شديده جدا وعندنا كتاب ربنا حسبنا وقال جماعه اخر ما من بد من كتابه رسول الله لكتاب ماذا نهاكت له مختلفه اختلفوا بعدي فلما حصلوا له مختلفه قال خذوا عني فانه لا ينبغي أن تختلفوا انت فراوا من عنده فقال ابن عباس إن الرزيه كل الرزيه ما حل بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلنا إيه؟ سألتنا. حالا نزعين من ببيتك في ربض الجنة لمطاكاً مراءة وإن كان محقا. ممكن نتكلم أتكلم معكم وإسألة ممكن ممكن أو ممكن ما أنا ممكن وإذا يقص القلب ويميت ويميت الترباط، الفضع، الحياس، الذي يبيناه كذلك أيها الأخوة تخفيف ليه؟ في في كانوا جماعة كانوا وانت في مجموع الناس يهول معضوله على بعض ويضغطط معضوله على البعض. لماذا بنا نجم واحدة كده؟ لماذا رسول الله عنه الضرر فقال يمشي وحده وياركب وحده وحده وياركب وحده وياركب وحده. ده رزالة مشكلة من الرزالة احياء على البرل والتقوى ولا تعاولوا. عارف يعني أنك أعيش الوحيد فالأول ماشي معرض بأخوة قلبي وعندك باريك على أشياء بطلقينيه ومتعام ومسلاً إنه ممكن أن أعيش يستولي علي الشيطان أو من طومس أخوان بأعيش من النابس وعند هي يعني لديك صدوش المطرون يأسم ما لأسه إذا نقول بس أنا بقى التربيه من اول حدس صاحبي صاحبي، هذا مع بعضنا خلنا فرش، حيا الفن، ما يتطرف عن على إنه مثلاً تقول تربيت فوق الخباين، يعني تيجي تمشي الأرض غير والطواط والط، أطوع زي ما تمشي مع واحد، له هي أي شيء من خارجلي. فاستحيي ان تعمله لوحدك يشجعك ايه يشجعك يشجعك هو فمن امر الله من اثره السنن اموات كذلك تقول العزم سيدنا موسى هو العزم هو الاشقر العزم رواه القوي في امر الله ولا مش قوي في امر الله لانه سيصبح المنشف في الرؤيه حتى كان عزمة. كان في الرؤيه كان عازما كما في الصلاه قال رايت موسى Adam taf sam na tołem, takim jestem wujnęty. Proszę o to, że to jestem wujnę. Proszę o to, to że to jest wujnę. Proszę o وزادت اقتصف في شكل الحجر في مكانش يقدر عشر من بين الجنوب وحركوه بس خير واحبوا في لوحه وازاي ان ضرب الرجل الاسرائيلي بالبنيه السته مات بس الرسل لا اقوال الحس بس احمدت هذه القوه يمكن لك انا اخش في امر الرجل الاسرائيلي واعمل كل حاجه قاله واجعلي وزرلي من اهلي همولا ليه قاله اشهد به ازري في امري ليه فان يسبحك كثيرا بين معطوه تعملوا بعد فعل السنة محمد خالد قال تعالوا لو حان يشد الست يشد من عزمك لو بستة شده مش كلها كده و غير هذا عن الاخوه ايها الاخوه لما ابى صدع الغربه هذا الاسلام غريبا و غريبا كما بدا حكومه الظلمات مش مع نفسه فإذا رأى من هيئته من من يصير مستجابه ليكون فيه بوره. كان كله هذا اساسيه الأساسي عليها قام عليها تمكين بني إسرائيل رمزا مثال للنبل عن شيء عن طيب. يعمقه. فهي الأمر يتعلم عن الوقوفة. هل أنت تحصل على ما يجب أن أجل المعرفة هو العلم. أولا وقبول الظاهر. عندما يعمل معك لا تقول أنه لا أنا الظاهر. يآث المنافقون أسماؤهم كانوا عند النبي وراء نزل من اسمانة أسماء بعض المنافقين من اسمانة من اسم نزل جبريل بأسنة إدم وعلى الله وهو ولا على أحد منهم ونزل أدرداً ويأتقل على قدر انتهى من الأسنة. ومع ذلك أعزين كانوا يأتون لبن الله الله عليه إليه على الست عباس فعش فقبل النبي من فرمان عزمت دعاء بس ما قررت رزع. على نقطع عن بطون الناس ونحكمهم فمسرط من جيده قال فذأ فذأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصبحنا طوطة فهزمناهم فاتبعت أنا رجل من الأنصار رجلا منهم هذا كاف التعيين تجدي مسرط إذا ذو رجل منا ثم طالبنا لله الله فسألوه الله فكفى أنصاري عنده أي واحد في الأرض لله الله عشان ما لحق به صاحبنا به فكفى أنصاري وطعنته بحافته حتى قتلته فأقبل رسول الله بذلك ألوان تكون سوء الأثر قال له تنتبه بعد أن قال لا إله الله فهو دمكاً جريباً، كان معوزاً، فهذا الله، فقال هذا شفقت عن قلبك؟ ما تقول تحت مني وشفت مغنوها؟ عن بطني؟ عشان كده يكون من قيم لا اله إلا الله كلمه عظيمه ومن عظمتها أنها حقنت دماء المنافقين. وللكافر في داخله لا ينظر الاسلام حقل الدماء ويقشر الدين ليه ما اظهرش هذه الامه حسن الخلق والقبول افرازه ضاع الرجل العميمين بن بهران الملاحين وبعدين بين عامه بلوزان ثم أما جاءه اعتذر اليه انا من اللي من وما عادش بقى للتعسان مايفتكش بل مش مازلينه كده اللي بتفقد من لو ما ما اجدهم قال الله أكبر سيدي وانت يا أخي الله وانت انا مقول أهوات مستيلا دمني المسرش واني معيش من تبني احتمل انت مش موجود واني قلل لدينا ليبعا انت مش موجود انت لك لا لما جاءه معرفش قال لي سنة ما معرفش واني شواله انا الله وانت نتتتت انا بقال فقال ميمون ابن يا أحي إذا ثبتت المودة في القلب فلا فأدأت وإن طار النوت أنا بخذ بك وقفتتها عقلتها في الضبط ربما زالت محبتي جاء طائمة تقول صارغ دخل ربيع بن سليمان صاحب الشافعي وتنينه وناشي وعينه عليه في مرضي الذي قم فيه فقال له كيف أنت أبا عبد الله فقال له الشفعي الحمد لله فقال لهم مضيعة قوى الله ضعف دائم قوى الله, الدين علي. علي الله كل الله عز وجل عليه ولكن يجب لا يكون هذا المكان مسؤولي لانه يجب ان يكون هذا المكان مسؤولي لانه يجب ان يكون هذا المكان مسؤولي لانه يقولون عبدالله جدتها يا أمين يا أسكرا لنفاق فتلك فالطوى ضحي قتلين فقال انتهى عندها وفتلوه الشفير تبعين فقال والله لا أقصد يا أبا عبدالله فرح وضع الشفير التبعين دي والله من قال شفير قال الشفير والله يا ربيع لو سببتني سراحا لقلت لم يقصد وقت عدt كذا ▢تني كده أولوا سجن القرap فقلت الغحيت قال الشفائي من في أخوه وم Brook Solime وشد في وأقار غللهم أبو صفوان للغة والمشفوك لما تطرز لقوة إخوانك منهم قال أخي من, من عيني وقبل زنلي وأهدت وغفر وغفر وغفرت قال هذا الله موح وجل وزن أجولي, أجولي, أجولي. اصل الحقيقه قل برضو من ناس هذا لكن سبّد وقبل أبعد فكّا لك تخلّماني لا تخلّم بيو أبداً فقال أخي كده لا تكفل بالموء اللي هو بنادي انت أقدم عيامه لما نروح فيه والله فيه مخلوق فيه, فيه, فيه, فيه, فيه, فيه, فيه, فيه ثلاثة بسيطرة بتعديه الصالح بزي الفل هو الذي تنحصر الأسلام عن عد عيوبه والمثلان هو هو مش عاد سعد فيه دواج بكله مش عاد لما إذا عد في المعايب لا ولا على الألماني ورقة أصحني على أن لي وتنصحوا لي فيها من الأسباب التي تعمق الأخوة إنها الأخوة الارتضاط والشريعة إن كل قائد يقول إيه نبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه يقول فين؟ في في هل لك من نعمة التوبوه عليك؟ انت طالع من بيتكم سافر عشان تزور واحد رفض ألو أرس فقال هل لك من نعمة التوبوه هتقول له هل تحدي خلالها هتسرف هل تحدي خلالها كيش أي حدا ربه قال لا إلا أبي أحبه فينا قال له أبشر فإن الله تتحدبك لأنك هتبتب فيك إبليل بشريع نبك عشر عشر عشر اشتركوا لكيش. هل راحب لو لبعض لي كم فقال قال لا تخبر بشأنك. فإن كانت كبيره استدرنيك. وإن كانت صغيره تحتكوك. انت كم سنة؟ وقالي عندي أنت عندك كل السنين تقول لسا ما ولا شو والشروع الصغارين يقول لك على عندك فكرة طبعاً عندك هذا صغار قليلاً ولكن المفرود أن أدفعه بالندماء وأن تتكلم فأنت لك هو وكانوا هذا يكون من الله هل يحكمن لا تأخذ الأحكام، والقطع فيما بيننا أولاً، تجعله فيما بيننا أولاً، فإذا رآه الله من ذلك حكمها حكمه بيننا، إشلونا؟ تجعله فيما بينك وبين أخيك في بيتك وفي سر، تحكم الكتاب وتحكم السنة. كذلك من أهم هذه الأسباب والأعماه فيها أن وعدم الاستقصاء tylko by było zgodne z prawem. Jeśli ty chcesz, to ty musisz być zgodny z prawem. To nie jest prawo. To jest prawo. To jest prawo. سأقول تقبل مهورته أن نمت بالجسم منه كان على أكيدي على ولديك ممكن أن أتخلى شيئا عشان يسر الأمر إليك وقد أشعر النبي فطلع كل زوج الهيئات الزواتين عن عطوات وزوجها قال لك الكبير الكبير ان له شكله كل واحد بيتعامل بمعامله خاصه يعني لما جاء زي ما لما انا نبي سفيان طيب في زي بص مره لقى خبراء توزيع وكده على باب المجد وبدون سوره فحول الخطبه انا لكم من الجبل, الجبل الاسود الذي تعملون انا خير لكم من الاسلام ولا زال يتحدث في قلبي زاد الخلق فلما دخل مد النبي لكم سيارة. لم ولم ترشح بعض سيد طيب سيد المؤلف سيد طيب رجل فلس لما اسلم انا رسول الله الجنوبيه واجزو لك الرؤوم فقال النبي لو افلت من الحمى لصددق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 وحطة جيدة. ممكن يا رجل ممكن. ممكن على تأويله. يا رجل حرم شارك. واحد حاجب فدخل على هارول وقال لقدر أنت شهر محرم شباف وكذا. وكذا وقد كده. مش قلت عارة وقتل من الله. جدا. وقال لها. أنا سيد المسلمين شعرًا عالم المسلمين بطيّه المسلمين هلا تابوا في فرائدة وتعملتم السيف وتسكت في ناس عشان كده كان وشيّة ولا مع بعض شيء في التانية. يعني أن على معصير لا تسكت لكن يجب بحق وعيد يعني الله شوف. لعنه كان حدث ولعنه وعليت في النهاية لا تكشي عزل خالص قصر. لأن الأخوة الله أصحابي وقال لا تشبه أصحابي. أصحابي الناس قبار لهم بيئة هم بكروا وعوروا عليه ورسولوا وطفحة وسائل الصحابة بيهم إلى يوم الدين عندنا بيننا وبين إنسان الصحابة لا يمكن أن معه في موضعه أبداً لينا برسابة المسلمين، إذا كانت يقول لك عبد المعازي حقيقة الحكم الله أنّا ولا ينقص بالكفاة مش قرارة صحيح الله عادة لا يزيد بالبل ولا ينقص بالكفاة يقول, سيارة. يقول سيارة ليس بالشريف ولا عالم ولا في فضل الا وفيها عيب بل وشك الا وفي ولكن, من الناس ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر علمه فمن كان فضله اكثر من نفله وجد فضله لنفله كان وجد له هيئته معاش فقط يقول إذا, خل... إذا... إذا, إذا زاد خير الرجل عن شره فعل به اشفعوا الناس وإذا استوى خيره وشره فعل به برضه وإذا زاد شره عن خيره فهو هنا ملاذ شر تموت على الناس ذلك لا طبعا الأصول في ذلك كثيرة أنا أحتوي هذا المقطع بقول من أشياء وحياه الله في مادياته الموجية إنما السيد من عبدت ثقاطاته وقفزت غلطاته فهي الدنيا لا يكون بها شب ومن قال الدنيا تنسخبت شوائد شوائد من اهل الجنب بأخي تحقوق على أنزالة كده حقاً في مالك لو حق في فروسك لو حق وهو حقه في وهذا على مراتب ثلاث. أما الأولى على نفسك وتقدم حالكته وعلى حاجتك. ما في الترسي، ماذا في الترسي، ماذا نسمع عندنا في, الدنيا في, الدنيا في, في من عندنا على الفتن، كان جدا معاه. وفي الحديث سبتانا رسوله ماهي من يضيط رضايف رسول الله فنمسي وديسك عند مين يضيط الطفل بتاعي أقام رجل من الأطفال وقال عنا يا رسول الله دخل من بينا لا عمد تأكل إلا طعام وحيانا فلا طب ونابني ونابني ونابني من طبعا اه انا استوعبت مثلا طب مش عارف قوي افتكروا بقى فاكر يا والله كانت والدتي تقول لي تقول لي ما عيش ما عاوز عشان لازم تفتكي والناس في البيزه نبع من الديان. كانت تقول أول أول أمريكي أمريكي لما عايز اقول انا عاوز اكل من الدروس لما فلما تجدونه إيه؟ ويني حتى هي أضنطبيل من عندكم هااااا <تصفيق> على نفسك وبعدين رأيه ملعب هامي وحد الإيام هامي ونعم عيانها وانقات لأسطن ما كافيش لأجلو رحطه الدعم وقفل من المنطق فانا داكوش في وقتلع فاني يتجسر كانوا واتوا مش بيطار جدس فلما أصبح أعطاه الله جائزته الله من النبي صلى الله عليه وسلم من يعني في الحديث الأخذ قال الله له لا يعدمه أبا لا يمكن وال... ما في الحديث أو كده ومش عارف نطبع حاجة و... و... وكل حاجة أو في عندك في الناس و هذا الأول إلى الشرح اللي يحطه أحد قامس تعرف إن الإيمان بأخراس بالنحل هنا ممكن مع أول فكرة في الدين بسم الله عز وجل هو والأقوى نسمع ممارسات الإيمان أو فيها تأكد تنجح ولا أكيد مشتاق له ذا وفي بينكم عودة وترثه تعرف إن الإيمان في العالم مشتاق تشوف حد يبحث عن الإيمان المقطع الثاني المطرلون لي يدلوا كذا التانية ما أم ترضى بمشاوته هذه نصر قال حسن وهو يصف محمد صلى الله عليه وسلم كان احدهم يشبط إيزاه بينه وبين ما مش الابور ذا بين أحق؟ فمشتاك عملها ممكن بسه في 14, 14 كمان. وعلى ذلك أطاره السلف يقول يقوله مش قلت لأخي لي كان الدراهي. فطالة كامي فسقط من العين. ممكن تسبب سأخصوص. قال عوز كامي. فسقط 14 min teraz będziemy. 7 zielonych obłoków, tydzień dnia, rozdzielamy, zatrzem 2, utępienie, a a nie, nie, والدووين كتاب وحساد في ناس بهذه الرقب العالية وفي ناس يستحمل ويقول لك تشوف عد قلبي ولا تعد وفيفي إن قلبي على الرفيف ضعيفي يعني ما نعلم كتابا أو الحظوم اللي نعرف شرم الشرم في تشوف دماغي أسماء مرارش وفرد النظر قال بعض السلف إذا من أخي ما به حق قال محمد بن جعفر هل بلغتم من الأخوة ان فتت الأخوة شملت شيء أساسي على النفس إذا فقدها هل بلغتم من الأخوة أي مدى راضي يده في جيب أخيه فأخذ من ماله قال إذا فشلت به. فإذا فرجتم بيظهرًا فعل رجل أخاه جارًا فأعطاه ثم دخل على الوصف يا بك السديث ودخل فقالت لهم تبكي سوابةً للغادي فلما أعطيتك؟ فلش فقال أنني قالت قال ابقي لأنني جهلت حال أخي حتى أحوشته أن يستلم وكيف بعض علينا كذا قال والله واللي ده الناس قال والله يؤمن. مش مره لا يؤمن الله يؤمن، والله يؤمن، الله يؤمن هؤلاء الله العفور الذي مرحيل Renafran أن진 نتحرك علي 360 فت Safe فإلا من هناك شبعة و يعلم ما قال إن íسان سلمة بصبو على أي هنا أنا رسول الله اين الجوان قال إلى سابع جار وقال أربعين بيتا بيت جاء رجل لبعض السب فقال أخذني قال له أنا جاء لك قال كان بيني وبين. قال بيني وبينك أربعين بيتا قالوا وضعنا تفكرنا لك حق العليم في الدين. أبعين نتقل السبارة والأوالي. والداول. وتعفين المحرين أننا في أن فيما بيننا. نتبازر فيما بيننا. لما يكون أحد ذلك عنده المثبيت وعلى عيالي في هذه المشكلة. قال أبو سيد يمن اني إني لأركن الضغمة من إخواني فاجد حلاوتها في الحق. تلقه هو مفصول، فازو خلوتها في حد من الحقوق الأخرى هو حق في نفسك. وعلىها تقدم طائحة حوائجك على حوائجك، سوف تقدم هو الأول، هرب من الأسرة من كان عليهم تعليمين، تعليمه فكان معه فلوس سبع ديني ولا وكان راح يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم أنت يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ما يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ما هو جبك شاء به إخواني إلا أن تقدّى في عنه فعافوا عن التالي فالصاب هو تقدّى عنه يحيث حق في الإساني وهو أن تصل تعلم يا أكرا وأن تأمره في السن فإن المسيحة تحتاج إلى تقسل ملائم جباب الولوكو بس اللي سبوع اليهاد بس تحب تقولونه بالكلام بيه لا بقوله. بقوله على بقى ما يمزي لقوله هل يمزي لقوله علينا ببهوري بقى أحكيتكم فيما بينهم ان تكلمهم أبونا يحب بأن يستمع إليه تناديه أحسن أسماعاتين معك لما تنزي فترة تروحي أم يقوله ليه فتناديه بأحسن الأسماء إليه كامل في الدوليه بقى تكون كذلك اللي في قلبيك ويجتمع هذا الحق في كلمتين العفو والوفاء الوفاء طبعاً في هذه الصور كثيرة من الأخوة إن أنا إن عمار بن ياسل لما يا حب علي أساسيات لذلك لما أظهر النبي بينهم كان الرجل منهم لقومه بحق أخيه على التمام ولعل أثر عبد الرحمن بن عوث مساعد ابن أربيع مساعد ابن عبان المشروع لأنه حينما قال له بيسر جتان فأخذ يوم المشك وأخذ سطر مالي وكان ذلك في, في المفتحان الآزماني وهو الأخوة من أعظم التعائم التي تقبل الله في بيته وتلس في دعائم التبليم الأمور الله. بس الله عز وجل أن يأخذنا ويأخذنا على رسول المتقذلين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد و الحمد لله رب العالمين. أعطيكم السرطة. أنا شعرونه في الأفزاب خامين لا يصرون. ماذا تعني؟ لأن الحصة المقصطعية هي القدر وطبورها أزدادها. كذلك بها بالهارمان، ولكي أعلامهم أنكم لا تستطيعون عند تتكلموا بالنسبة هذا القرآن. فاستغذر الصحاب هذا تيمني واستمسان، حارمين يعني بقدرة الناب الطاهرة هؤلاء إلى الله بن تعلم الواجه ورآه إذن تعلمه عنه، إنكم لا تقولوا ربكم حتى تتقول الجنة حوالا للشهداء، جهو في مشكلة من على هذا اللوحة أكبر من كثير كذا واحد تكون كذا لهم كذا. لما أصل بب ببمطام من أصل الحروف العربية لا يعنى كان مع Także w tym momencie, gdybym miał w tym momencie, to była w tym momencie, gdybym miał بإبن أجنب، تقول أنه ابن أجنب، أعرف أنا برهم، ثم إبن أجنب. هل وهو يرثه، لأن انا الفطر مفيد، لأنه سلك ما لكن كذا لا من تستكمل الصيام يقوم عليه على الجفر العمر لأن كل له تقديم الجفر العمر ذو حتى علي عمر مفيد، فهو عمر وهو كذلك مرتفع بطريقة الحديثة للسخيطة أمر المبي صلى الله عليه وسلم عليك وعمر ما أظلت ولا أقلت أفضل أفضل أفضل من الموضوع ابو ظهر ونصر بنيه زلميه ابو بكر ان واحد على ابو لا هذا هو توجيه العلماء سيدنا النبي صلى الله عليه فالسلسل قطورا وهو واحد وهو رجل فهو من وهو في من سنة فصمنا الله بسنة يمشي مع النادي شعبان وصفترات فهي عندي فيه فيه. يعني فمدأ معه سيقول ده اللي أولاً عايز يسدق عليه رسلت شهور دينش أخب دينش بل دينش تريع فالما ديش لا يحل لا يحل الحراب لا المسلمين أن يهدر أخاه فوقها ثلاث المهدر إلا ما يكون ديني إنما الدولية لا لا باط لا نعمل إيه أعطيه مع عطفيه كل ما تشوفوا كذا أنا أحد من الذين شباب في أخي وهو متقلب في أمكنه مش على ما عشان انت تبرئوه بقلب مش بقى بالدواء ولا كل ما تشوفوا المحب طلعته ولا لا طلعته بقى ولا كل ما لذلك تعمل مثل موثور الناس تستعبد قلوبهم وطالع ملك الإنسان الأحسان. وقال يقول تعالى بسيك عصير. على في كل كلام ذلك. عزيزي مرسوم يسيرون كل ذلك. فبعرف أن المسخل يقول ليشفر فعجر أملكوش برون. برقم المسخل. شوية الشيخ للصح. الكلام 80 إنسان من كل يوم. تخير؟ صاحب. 80. أغفت لأسي طواله كده. الله أخبر بفلال بلسلان. بواصف بسلان بلسلان. بواصف واحد حتى كم الله يعني ممكن ليش. لكن مخلصا عن الناس الأخير فيها بيحتالي ويجيبه خليف الشمحة. مخلصا عن الناس الأخير كل زمان في المساجم نجد من الآغاء هنا، هذا آماء قدامي للسلم يصدر الثاني صوت الوطنة. وأنا لا لا يوجد كلمة تحاولون لأنها لم لا كزا كزا كزا اه. اه. اه. يعني الصالة اللي نحضر بتقوش في والله عبد الثلال كذا كذا كذا ما من خرابة في ما يعني يعني من هو اللي مش قرمت ظل فلطة من فوق الشميع تزدقوا إلى التنمي حتى ودقوا إلى رومبا حتى تكشف بروجبا مش في إلهيه ولا على وذكروا عن أبطار وهو أحد أقرادتهم أنه قتل الناس في الحج وقتلوا في أبا وجلس على أبا الحام على الكعبة رسلهم كالتبا في الأعلى عليه ثم نادى على بعد صوته وطال قد افتبحت الحام فأي الطير أبا هذه دخلت الكعبة هو بالبعد من الجانب أيها الطول من أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وفيني انا وطبعا قالوا له لنزل النزاة بتعركابك لدارسة من نزل الناطر فسقط أعوذي الخرطة تعلقوا وأنا سكت كانت أفضل سنة دقار. هو عاد الفين سنة مرة، كده بيطع في في موفي، لما قدامه أي مفتصر خيارة موفي، يطول ويستحب له أن يستلم الحجر إن وجد الواحد المعاصر موجود، شوفوا عشان يقولك مش موجود مش موجود تعليه وقول تعليه، فهذه هي الحكيم هل نوبنا على رؤية حكيم؟ وإذا كان ذلك فلماذا بنا يوسف صلى الله عليه وسلم على, على رؤية الذين كانوا معه في السجن؟ أصدق الحقيقة تأويل يوسف تأويل يوشف من وفي حاجة ما يأخذتك أحد عنه يوسف، بذلك وعشبت أن يسألون إذا ما تقوله ما يلقيه من أفهم في يوسف فتكتل فقام رجل قد كذبت عليك، ما هو شيئا، فقال يوسف قل الذي فيه انتهى طالع أول ثانا انتهى وفي حاجة عليه وسلم العلم فالنقال الرؤية محلقة بالقدم الطالب فإذا اولك أو حد؟ فأنت رأي الأول لتأول الحكومة الغازية من الأول رؤية والكلام فيها أفكار كأنه ليه فأنا أعلم بجملة لكن في سنة سنة هل المصارع على التلفاز؟ لا تكون هنا وحضر تقول يا فلان هو موضوع حاجه يطلق يطلق يطلق يطلق يطلق في المستثمرين ان هو بيرفع قص ولا الى فالصوة الكهف ياؤل الجمعة. فالحلي الحديث ده بالسيحة الله بصحقه. والسيحة بستطاق فواليه يحفظه يذكر الربال موطور لا على استخدامه. تعني ملاك الناحرة لا تغصر وانا لا نطول ان الشيء فيها مثلا في, لكن في, في مرة. مثل. ده. ده ha! هذا لكن أنا في هذا الحجيز يتبطل يسيناب الخلف طبعا ذلك إن حوالتها وحوالتها يحتلالها 6 7 8 9 10 مرة مثلا وحوالتين وطبعها ذلك بمثل وليس يعني اللي كانت طبعا اللي هو لطال ده ودرس الموضوع كانوا عمر الله حبيثان شكراً للمحبيثين. يعني يرفع إلى النبيل على الصغير. مش مفروع. يعني بسبب عن الصغابة. وقال لي دائماً أحمد محمد كان يداول على افتراءتها حتى هو يذهب في المسجد. يوم الجمعة كان الوقت المحتلة. من عارف الثاني هو الجمعة ماشي الأفضل. إلا بيكون المسجد بريد شوية كل فهو مش يقرأها. يتكاد بيقول لو ضمنت يوجد رجل نفسي ذبي إلى أبي وهو طعون يقولون أنه لا تتلزل فيها معرفة <متحدث> قوم لكن يُرسل إلى يوم الكامل على الأحسنة إلى الأخير فيها إلى يوم الكامل يُرسل الله وصلى الله وصلى الله